وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذالك مُنَالَهُ رَبِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ فَأَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَبِالْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرَّعَ لَكُم مِنَ الْدِّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِي لَهِ إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبراهيمَ وَموسى وعيسى أَن أَقِيمُ الْدِّين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ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 ولولا كلمة سَبَقَتْ من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحظة حجتهم باحظة إن تربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعذر بنا الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها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 من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله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 وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِرْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الريح فيغلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَتَرَادُم يَعْرَطُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ فَارِفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لهم مِنْ أَوْلِيَاءَ ينصونهم من دُونِ اللَّهِ ومن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من سبيل. استجيبوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ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 ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أين